وَلُعَ عَلَيْهِمْ نَبَأُ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَذُرْعٍ عَلَيْكُمْ إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكل إن كان كبر مقامي وتذكيري بآيات فَعَلَ اللهَِّ تَوَت كَلْْثُ فَجمِعُ أَن رَكُم وَشوَكَ أَكُْثُمَّ لَكُنْ سَعَلَم طاهِ تَوَتْ كَلْثُ فَدع ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون لَئِيتُم فَمَا سَأَلْتُكُم مِّن أَجْرٍ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّن أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وأمرت أَن أَكُونَ مِنَ كذبوه فنجيناهم ومن معهم في الفلك وجعلناهم فستذب فنجيناهم ومن معهم في الفلك وجعلناه وجعلناهم وجعلناهم قَالافَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَجَعَلْنَاهُمْ قِلَافًا وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ف... كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ سَأُنْذِرُكَ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رسلا إلى قومهم بَيِّنَاتٍ فَمَا كَانُوا ثُمَّ دَعَتْ نَاهٍ دَعْوَةَ رَسُولًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَذَّبُوا فَمَا كَانُوا, كانوا يُؤْمِنُونَ بِمَا كذبوا قبل. فما كانوا يؤمنوا بما كذبوا به من قبل فذلك نطبع على قلوب المعتدين فذلك نطبع على قلوب المعتدين ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا ثُمَّ فَسْتَتْ ضَر وََكَوا قَوْمًَا مُجرِمين فَتَّت الضَروَتَان قَوْمًَا مُجرِمين فَلََّ جَ أَغُومُِحَبهُ مِن عذِنَا قَالُ إِ هَاذَلَ ما جاءكم قال موسى اتفولون للحث لم ما جاءكم افحرون هذا ولا يفلح الساحرون افحرون واجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما